محمد ولاء الدين سمير البنا، جمال حماد محمد مواثي وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا امس يا عم عند نهاية الآية الثامنة عشرة بعد المئتين من سورة البقرة وتحدث فيها الإمام عن أولئك الذين يرجون رحمة الله تعالى يا رب اللهم ارزقنا رحمتك يا أرحم الراحمين ماذا قال يا ولدي الإمام في ذلك قال الإمام إن يرجون معناه يطمعون ويستقربون وإنما قال يرجون وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله عز وجل كل مبلغ لأمرين أولهما أنه لا يدري بما يختم له والثاني لكي لا يتكل على عمله ثم شرح الإمام معنى الرجاء في اللغة واشتقاقاته وقال إن الرجاء قد يكون بمعنى الخوف وأورد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق, صدق الله العظيم أي لا تخافون عظمة الله فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل معا لقائنا مع الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحان الله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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم. قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فيه تسع مسائل الأولى قوله تعالى يسألونك السائلون هم المؤمنون كما تقدم والخمر والأياذ بالله مأخوذة من خمر إذا سطر ومنه خمار المرأة وكل شيء غطى شيئا فقد خمره ومنه خمروا آنيتكم فالخمر تخمر العقل أي تغطيه وتستره ومن ذلك الشجر الملتف يقال له الخمر لأنه يغطي ما تحته ويستر يقال منه اخمرت الأرض كثر خمرها قال الشاعر ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق. أي سيرا مدليني فقد جاوزتما الوهدة التي يستتر بها الذئب وغيره وقال العجاج يصف جيشا يمشي برايات وجيوش غير مستخف في لامع العقبان لا يمشي الخمر يوجه الأرض ويستاق الشجر ومنه قولهم دخل في غمار الناس وخمارهم أي هو في مكان خاف فلما كانت الخمر تسطر العقل وتغطيه سميت بذلك وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركك كما يقال قد اختمر العجين أي بلغ إدراكه وخمر الرأي أي ترك حتى يتبين فيه الوجه وقيل انما سميت الخمر خمرا لانها تخالط العقل من المخامرة وهي المخالطة ومنه قولهم دخلت في خمار الناس اي اختلطت بهم فالمعاني الثلاثة متقاربة فالخمر تركت وخمرت حتى ادركت ثم خالطت العقل ثم خمرت والاصل الستر والخمر ماء العنب الذي غلى أو طبخ وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه لأن اجماع العلماء أن القمار كله حرام وإنما ذكر الميسر من بينه فجعل كله قياسا على الميسر والميسر إنما كان قمارا في الجذر خاصة فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها المسألة الثانية يا إخواني والجمهور من الأئمة على ان ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره والحد في ذلك واجب وقال أبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الكوفة ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه وهذا ضعيف يرده النظر والخبر على ما يأتي بيانه في سورتي المائدة والنحل إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة قال بعض المفسرين إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة فكذلك تحريم الخمر وهذه الآية أول ما نزل في أمر الخمر ثم بعد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في سورة المائدة المسألة الرابعة يا إخواني قوله تعالى والميسر الميسر قمار العرب بالأزلام قال ابن عباس كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله فنزلت الآية وقال مجاهد ومحمد بن سيرين وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عباس ايضا كل شيء فيه قمار من نرد وشترنج فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب الا ما ابيح من الرهان في الخيل والقرعة في افراز الحقوق. وقال مالك الميسر ميسران ميسر اللهو وميسر القمار فمن ميسر اللهو النرد والشترنج والملاهي كلها وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الشطرنج ميسر العجم وكل ما قمر به عند مالك وغيره من العلماء والميسر ماخوذ من اليسر وهو وجوب الشيء لصاحبه يقال يسر لي كذا إذا وجب فهو ييسر يسرا وميسرا والياسر اللاعب بالقداح وقد يسر ييسر قال الشاعر فأعنهم ويسر بما يسروا به وإذا هم نزلوا بضنك فانزلي وقال الازهري الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه سمي ميسرا لأنه يجزئ أجزاء فكأنه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته والياسر الجازر لأنه يجزئ لحم الجزور وهذا الأصل في الياسر ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور ياسرون لأنهم جازرون اذ كانوا سببا لذلك وفي الصحاح ويسر القوم الجزور أي اجتزروها واقتسموا أعضاءها قال سحيم بن وثيل اليربوعي: أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تياسوا اني ابن فارس زهدمي وكان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام ويقال يسر القوم إذا قامروا ورجل يسر وياسر بمعنى والجمع ايسار قال النابغة اني اتمم ايساري وامنحهم مثل الايادي واكس الجفنة الادما وقال طرفه وهم ايسار لقمانا اذا اغلت الشتوة ابداء الجزر وكان من تطوع بنحرها ممدوحا عندهم قال الشاعر وناجيات نحرت لقوم صدق وما ناديت ايصار الجزر المسألة الخامسة روى مالك في الموطأ عن داود بن حسين انه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من ميسر اهل الجاهلية بيع اللحم بالشات والشاتين وهذا محمول عند مالك وجمهور اصحابه في الجنس الواحد حيوانه بلحمه وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار لأنه لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي اعطي أو أقل أو أكثر وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده إذا كان من جنس واحد والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر الوحوش وذوات الأربع المأكولات كلها عنده جنس واحد لا يجوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء واحد من لحمه بوجه من الوجوه لأنه عنده من باب المزابنة كبيع الزبيب بالعنب والزيتون بالزيت ونحو ذلك والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله, والله أكبر فهمت من حديث الإمام يا عم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام والحد في ذلك واجب نعم يا ولدي هو ذاك بالضبط والحد كما أعرف هو الجلد نعم لكن الإمام لم يقل لنا كم جلدة توقع على شارب الخمر اختلف الفقهاء في عدد الجلدات فذهب الأحناف ومالك إلى أنها ثمانون جلدة وذهب الشافعي إلى أنها أربعون وبما يثبت الحد يا عم يثبت الحد يا ولدي بأمرين الإقرار أي اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر وشهادة شاهدين عدلين لا حرماني الله من علمك يا عم ولن أطيل عليك أكثر من هذا فأنا أعرف أن الوقت قد أدركنا برك الله فيك يا ولدي بإذن الله نستأنف غدا لقاءنا مع الإمام القرطبي